أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعامو مسكين فمن تقوى خيرا فهو خير الله وان تصم خير لكم ان كنتم تعلمون